بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحزابه ومن التبغدى ثم أما بعد هناك فكرة ربما تكون خاطئة أن العرب في الجاهلية كانوا لا يعرفون القراءة ولا الكتابة وفارق بين أمية العرب وبين عدم معرفتهم بالقراءة والكتابة نعم كانت هذه الأمة أمية والغالب عليها أنهم لا يعرفون كتابة ولا قراءة ولكن كان منهم من يعرف الكتابة والقراءة وإذا نظرنا نجد أن تاريخ أهل اليمن قد سطر في كتاب جامع يسمى بكتاب التيجان للهمداني. فالهمداني هذا رجل قديم وجمع تراث وتاريخ أهل اليمن في هذا الكتاب وهناك كتاب الإكليل ايضا اعتنى بتراث الجاهليين وأخبارهم وتاريخهم وعرب الحجاز كان منهم من يعرف القراءة والكتابة وأنتم تحفظون حديث عائشة عندما بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفجاه الحق في الغار ثم رجع إلى خديجة يرجف فؤاده وقال لقد خشيت على نفسي انفه ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان رجلا وكان رجلا يقرأ الكتاب العبراني أو يكتب الكتاب العبراني وأنتم تعلمون أن المسلمين عندما انتصروا في غزوة بدر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بفكاك الاسرى مقابل ديه يدفعونها ومن لم يستطع أن يدفع ديه فانه يعلم نفرا من المسلمين يعلم نفرا من المسلمين اذا كانت هناك معرفة بالقراءة والكتابة واول ما أمر الله تعالى به ونزل من كتابه الحكيم قوله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إذا هناك قراءة وتعليم وقلم والقلم يقتضي الكتابة إذا الأصل أن العرب أمه أمية لا تعرف القراءة والكتابة لقد من الله على المؤمنين إذ فيهم رسولا منهم فالرسول أمي والعرب أميون ولكن لا تعني الأمية أنهم جميعا كانوا يجهلون القراءة والكتابة طيب ما فائدة أمية العرب لها فائدة عظيمة جدا أن تراث العرب نقل عن طريق الرواية والمشافة أن التراث العربي سواء من الشعر أو النظم أو النثر نقل عن طريق الشفاه والرواية فعلم العرب كان علما سماعيا شفاهيا ما يسمعه يثبته ما يسمعه يثبته وما يثبته لا ينساه وما يثبته لا ينساه ولذلك وردت إلينا دواوين الشعر الجاهلي وردت إلينا دووين الشعر الجاهلي منها ما كان مكتوبا كالمعلقات التي كتبت بماء الذهب على أبواب الكعبة ومنها الشعر الشفاهي الذي سمعه الرواه عن الرواه عن الرواه إلى قائل الشعر الأساسي ومسألة المشافهة في نقل التراث العربي دمسألة خاطرة جدا ويمكن أن تكون مسألة عقائدية لماذا؟ لأن المسشرقين عندما أرادوا أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي القرآن طعنوا فيها من جهة طريقة نقلها طريقة نقلها فالسنة والقرآن نقل عن طريق الشفاه والسمع عن طريق الشفاه والسمع وما زال العلماء من القراء الذين أوفقهم الله تعالى في هذا الباب العلماء المسندون لهم أسانيد متصلة إذ إنهم سمعوا الرواية عن شيخهم وشيخهم عن شيخهم وشيخه عن شيخه وهكذا دواليك إلى أن يصل إلى القارئ الأول وهناك قاعدة مهمة جدا في باب النقل الشفاهي أو السمعي أن الكلام لا ينسب إلى من نقله وإنما ينسب إلى من ت... إلى من ابتدى الكلام لا ينسب إلى من نقله وإنما ينسب إلى من ابتدى وهذه مسألة مهمة جدا. فأمر القيس مثلا عندما يقول مثلا وليل كموج البحر أرخص له علي بأنواع الهموم ليبتلي هذا قول أمر القيس مع اني قلته فقولي له لا يعني نسبة هذا البيت لي وكذلك عندما أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني نقل له نسبته لي فإن القول إنما ينسب إلى من إلى من ابتدى لا إلى من نقله وأدى أرجو أن تحفظ هذه الجملة القول إنما ينسب إلى من ابتدى لا إلى من بلغه وأدى وبالتالي تنسب السنة إلى من ابتداها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن إلى الله عز وجل كتاب أنزل إليك أي من الله عز وجل فمسألة الشفاه والسماع بمسألة أصلية وأصولية في مسألة الثقافة الإسلامية عموما وفي البحث العقائدي من باب كبير وكان الناس في عهد الصحابة الكرام وفي عهد التابعين يعقدون المجالس لسماع المغازي والقصص لسماء المغازي والقصص القصص وهي قصص السابقين لقد كان في قصصهم عبرة كلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك إذا القصص فيه عدة فوائد الفائدة الأولى فيه الاعتبار الفائدة الثانية فيه التثبيت إذا لما يجتمع الناس على سماع القصص ليس اجتماعا على سماع الحواديد كليلة ودمة و... وعنطر بن شداد وعبلة وقيس وليلة أبدا وإنما يجلسون لسماع قصص يعتبرون به عندما يسمعون قصة موسى وفرعون هذه ليست ما بالمغازي ولكنها من باب الأخبار والقصص فإنهم يعتبرون بقصة موسى وفرعون وفي قصة موسى وفرعون دلائل على قدرة الله عز وجل وعلى أن الباطل مهما ساد، فإنه سيمح ويزول وفي ذلك ثبات لأهل الإيمان مهما كان ضعفهم ومهما انتهت قلتهم فإن العبرة ليست بنقص البداية وإنما العبرة بتمام وكمال النهاية العبرة ليست بنقص البداية وإنما العبرة بتمام وكمال وشرف النهاية وهذه الجملة الأخيرة جملة ثارقة في التفريق بين صالح البشر والملائكة وهذه مسألة من أبواب الاعتقاد حصل فيها النزاع بين أهل العلم ايها أفضل صالح البشر أم الملائكة على أقوال والقول الذي فيه التحقيق أنه من حيث الابتداء فإن الملائكة أفضل من صالح البشر من حيث الابتداء الابتداء من جهة الخلق ومن جهة التكليف من جهة الخلق ومن جهة التكليف فالملائكه خلقت من نور كما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى الملكة من نور وخلق الجنة مما يرجم من نار وخلق آدم مما تعرفون طيب ومن حيث التكليف فإن الملكة عباد مكرمون يطيعون الله عز وجل ولا يفطرون عن عبادته يصلون الليل بالنهار بل ليس عندهم ليل ولا نهار سبحان الله عبادة دائمة فما من مكان ولا موضع في السماء إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو مسبح أو مستغفر أو نحو من ذلك طيب من يطيق من البشر مهما كان أن يكون كحال الملكة في الطاعة والعبادة مين مين فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول إنه يغان على قلبي يعني أحيانا تصيبني فترة وإني لاستغفر الله سبعين مرة فما بالك بمن هو دون النبي إذا من حيث الخلق الملكة أفضل ومن حيث التكليف والعمل الصالح الملكة إيه أفضل إذن من حيث البداية الملائكة إيه أفضل ومن حيث النهاية فإن الكمال والتمام والشرف إنما هو لمن؟ لصالح البشر فالملائكة خدم عند صالح البشر من بقى الذي يخدم صالح البشر ويحرس الجنة واقف تحت أَمْرُهُمْ وَمَا إلى ذلك ويستقبلوهم عند دخول الجنه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله تشريفات وسلامات وخدمه وحرس وم... مين اللي بيعمل ده كله الملائكه اللي هم كانوا وقت التكليف افضل من, من صالح البشر وبهذا التحقيق يكون الامر قد انجلى بفضل الله عز وجل المحرر فيها بإذن الله تعالى أنه باعتبار البداية فإن الملكته أفضل وباعتبار التمام، تمام النهايه وكمالها وشرفها فإن صالح البشر أفضل فكان الصحابة والتابعون يجلسون لسماع القصص والمغازي والفتوح إذن عندنا ثلاث مصالحات انتبهوا معي الأخبار والقصص اتنين المغازي ثلاثة الفتوح تصالح العلماء على أن الأعمال العسكرية التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها رسول الله تسمى بالمغازي إذن غزوة وغزوة وغزوة, وغزوة غزوة بدر غزوة مثلا بين المصطلق غزوه احد غزوه الخندق غزوه مثلا دومة الجندل غزوه تبوك غزوه حنين هذه غزوات وبعضهم يلحق السرايا بالغزوات والسرايا هي البعوث التي ارسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لاعمال عسكرية محدده أو لاعمال استخباراتيه ما ظنوش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة لا فكان يرسل البعوث والسرايا هنا وهناك لجمع المعلومات ورصد الاعداء فان المسلم لا ينبغي أن يسلم نفسه لعدوه يعبث به في أي وقت شاء بل لابد أن يكون راصدا لعدوه حتى لا ياخذه عدوه بالغره فلابد للمسلم أن يكون حذرا لابد أن يكون منتبها كما قال ربنا عز وجل فهذه السرايا هناك سرايا لجمع المعلومات وهناك سرايا لأعمال عسكرية محدودة وهناك سرايا لإلقاء الرعب في قلوب القبائل لسيما في مشارف الجزيرة العربية لأن قبائل زي لخم وجذام وهذه القبائل متاخمة لدولة الحيرة ودولة الغساسنة وهاتان دولتان صنيعتان للقوتين العالميتين في ذلك الوقت روسيا وأمريكا أقصد بهما الفرس والروم في كل وقت هناك روسيا وأمريكا في كل وقت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أمريكا عصره الرومان وكانت روسيا عصره هم الفرس وقد فل الله تعالى شوكتهم وأخمد نيرانهم وأعلى كلمته بفضله وحوله وجوده وطوله وفي ذلك وبذلك فليفرح المؤمنون إذن دي السراي فبعض العلماء يدخلون السراي في ماذا في المغازي يدخلون السراي في المغاز لأن السراي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أطاع أمير رسول الله فقد أطاع رسول الله إلا إذا كانت هناك معصية وأنتم تعلمون جميعا حديث عبد الله السهمي عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ نفرا فإذا كانوا في موضع كذا فليفتحوا كتاب رسول الله انطلق فلما وصل إلى هذا الموضع فتحوا الكتاب فإذا فيه أنهم يسمعوا ويطيعوا لمن؟ ليه عبد الله السامي. فقال لهم احتطبوا حاطبا احتطبوا حاطبا خدوا اخدودا حافروا حفر كبير جدا قال اضرموا النيران ولعوا نار في الحاطب ده قال ادخلوا فيها لشأن فصلهم امركم تسمعوا وتطيعوا يلدخلوا في النار قالوا والله لا نفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو دخلتم فيها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف اذا البعوث والسرايا يمكن أن تدرس تحت مسمى المجاز طيب ما المقصود بالأخبار والقصص الأخبار والقصص اللي هي أخبار وقصص السابقين قصة يوسف القصة ادم آدم قصة هود وقومه قصة صالح وقومه قصة موسى وفرعون قصة إبراهيم والذي حاجه في ربه ولا نستطيع أن نقول إنه النمرود لأن الاخبار بذلك يحتاج إلى نص قصة نوح وهي قصة عظيمة جدا قصة عظيمة جدا قصة بني إسرائيل وعيسى وهي قصة جليلة جدا فهذه كلها من جملة القصص والأخبار تلك من انباء الغيب نوحيها إلي ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فهذه من نماذج القصص والاخبار التي أودعها الله تعالى في كتابه هناك الفتوح والفتوح هي الاعمال العسكريه التي انتصر فيها المسلمون بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ايه الفرق يا اخوان بين ثلاث مصالحات ان الاخبار والقصص قبل النبي صلى الله عليه وسلم المغازي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والفتوح بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنقول فتوح بلاد اليمن, أو فتوح اليمن وفتوح عمان وفتوح بلاد الفرس وفتوح العراق وفتوح بلاد الشام وبعدين هناك فتح مصر فتح شمال افريقيا فتح ملطة ورودس وسقلية الأسطول الإسلامي جاب البحر المتوسط جاب يعني, إيه؟ يعني سيطر على خوض البحر المتوسط شرق البحر المتوسط كانت الأساطيق الإسلامية هي اللي مسكاه وكان الأصول الروماني بيخشى ويهاب أن ينزل في شرق البحر المتوسط لبأس أصول المسلمين وهذا الأصول صنع من جند مصر ومن جند الشام يبقى إذن الفتوح فتح مصر الشام فلسطين العراق بلاد السواد بلاد فارس بلاد عمان بلاد شمال إفريقيا رودس قلية بلاد الترك بلاد الديلم ما وراء النهر كل هذه تسمى بالفتوح تمام فكان الناس يجلسون في زمن الصحابة والتابعين كي يسمعوا كي يسمعوا هذه القصص وهذه الفتوح وهذه المغازي تصور بقى لو ان العيل الصغيرين بدل ما يسمعهم السلعوة اللي بتهجم معاليهم هم نايمين والعفريد اللي بيهجم عليهم أبو أرنين والأم مشقوقة وما إلى ذلك يسمعوا بقى مغازي النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعوا فتوح الصحابة لمشارق الأرض ومغاربها اللي يحصل في نفس الولد بيشعر بالانتماء لهذا الدين يشعر بالعزة والفخار أنه منتسب إلى هذه الامه المباركة دي معاني جميلة والمعاني يا إخواني لا تؤتى في مجلس واحد وإنما شأنها كالعصف يعني تأتي شيئا بعد شيء وتترسب شيئا بعد شيء بالضبط زي نهر النيل هل نهر النيل بفضل الله عز وجل شق أخدوده ليصب في البحر المتوسط في دفعة واحدة؟ أبدا هل الطبقات الطينية الموجودة في جنبتي النهر وفي أسفل النهر تكونت دفعة واحدة عبر الزمان عبر الزمان وكذلك وكذلك المعاني توضع عبر الزمان خط نقطة وبعدين, وبعدين وهكذا أتذكر ونحن كنا صغار في كتاب القراءة كان هناك ولد عجول ولد عجول فأراد والده أن يعلمه التأني وأن التأني بالتأني يأتي به الخير الكثير عمل إيه جاب حل والحنفية بتنزل نقطة نقطة وحط الحل تحت الإيه؟ الحنفية اللي بتنزل نقطة نقطة قال له يا ابن إيه كيف تملا هذه الحل بهذه النقاط القليلة قال دعها سبوها وثاني يوم نظر الولد فوجد الحل قد الإناء قد امتلئ بالماء امتلئ بماذا بالقطرات بالقطرات هذه المحيطات وهذه الأنهار ما أصلها أصلها قطرات الماء التي نزلت من السماء إبقى مستودع الخير في الأرض أصله السماء قطرات الماء فالإنسان لابد أن ينظر إلى شأنه ولا يتعجل ولا يتعجل كذلك العلم لا يأتيك دفعة واحدة وإنما يأتيك عبر الزمن يأتيك عبر الزمن يمكن تطلب العلم عشان تكون إنسان محترم في العلم تطلب ثلاث إنسان وأربع إنسان بعض الإخوة يظن خلال سنة إذا كده بقى خلاص مش محتاج حاجة خلاص خلص كده في العقيدة وكتاب في الفقه وأكتفى كذا وكذا وربما لو سألته في أي مسألة لا يكاد يجيب إذا الصخاب وتابعون كانوا يعقدون المجالس لسماع القصص والأخبار وسماع المغازي وسماع ماذا وسماع الفتوح وأنتم تعلمون قصة علي رضي الله تعالى عنه عندما دخل مسجد الكوفة فوجد رجلا يقص بيقص لما تقرا كلمة يقص تفهم يقص يعني ايه مش بقول حواديت مش بقول قصص رستم وشهريان وإسفنديار لا وإنما يقص يعني يأتي بأخبار المتقدمين يأتي بأخبار المتقدمين الأم السابقة وما حدث لها فيكون في ذلك الاعتبار والتثبيت وما إلى ذلك فقال له علي رضي الله تعالى عنه أتعلم الناسخ من المنسوخ قال لا ففتل أذنه قال لا أراك تحدث الناس يعني إياك بعد كذا وأنت تقعد تكلم الناس وهذا دليل على أن هذه الأخبار أصلها الكتاب والسنة مش كده لأن الناسخ والمنسوخ مش متعلق بعلوم الأمم الماضية يعني أنت لو نظرت إلى علوم الأمم الماضية علوم قليلة جدا هات كده علوم النصار او علوم اليهود ما هي العلوم المتصلة بالانجيل ما هي العلوم المتصلة بالتوراة طيب ما هي العلوم المتصلة بالكتاب والسنة يوه ما شاء الله الفقه وصول الفقه المنرجال الحديث، التاريخ الاسلامي اللغة اللغة بقى بكل فروحة بقى علم اللغة الصوتي علم اللغة الصرفي وعلم اللغة النحوي علم اللغة الدلالي والمعاجم، الله ت امور أمور جدا خادمة للكتاب والسنة لكن ما هي العلوم الخادمة لتوراة والإنجيل ما هي لا شيء اذا كانت السيرة والتاريخ في زمن الصحابة والتابعين يقوم أساسا على المشافهة من خلال المجالس التي يجتمع فيها الناس فيسمعون لهذه القصص والأخبار كما يسمعون أيضا للمغازي والفتوح وهناك حادث دخل من جملة ما يسمعه الناس وهو حادث الردة فكان أيضا من جملة الأحداث الخطيرة التي انتبه الناس إليه والصفصل فيه وسمعوه وممن شهر عنه الحديث في هذه الأشياء للأخبار والمغازي والفتوح وما إلى ذلك عبد الله ابن عباس المتوفى سنة 78 هجرية وأيضا أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه المتوفى سنة 95 أو المتوفى سنة 105 هجرية وكذلك عروه ابن الزبير الذي أخذ علم خالتي عائشة والمتوفى سنة 94 هجرية ثم نجد طائفة أخرى من الذين كانوا يسمعون الناس الأخبار والمغازية والفتوحة وأخبار ردة مثل شرحبيل ابن حسنة المتوفى سنة 123 هجرية وله كتاب يسمى بكتاب المبتدأ ولعل هذا الكتاب هو أول كتاب مصنف جامع في هذه المسائل وتلاه بعد ذلك ابن شهاب الزهري المحدث المشهور والفقيه المعروف المتوفى سنة 124 هجرية تلا ذلك اجتهاد المصنفين والإخباريين في الكتابة يعني انتقل الأمر من الشفاه من المشافهة والسماع إلى ماذا إلى التصنيف والكتابة ومن هؤلاء الذين كتبوا في التاريخ بأصنافه وأنواع إلى الأخبار والمغازي والفتوح والردة منهم عوانة ابن الحكم الكوفي المتوفى سنة 147 هجرية وله كتاب اسمه التاريخ تعرض فيه للردة والفتوح وأخبار الخلفاء الراشدين ومن هؤلاء أيضاً محمد ابن إسحاق. محمد ابن إسحاق. المتوافسات 151 هجرية. وهذا الكتاب والمشهور له هو كتاب السيرة السيرة النبوية. وقلت لكم من قبل بأن هذا اللسان ينبغي أن يحقق نسبته إلى محمد ابن إسحاق ومن هؤلاء أيضا أبو مخنف وابو مخنف هذا يروي عنه الطواري كثيرا من أخبار الفتنة وما حدث بين الصحابة وهو متهم ومن كتبه الردة والفتوح وهناك سيف ابن عمر وهو أيضاً متهم متوفى سات 150 هجرية ومن كتبه الردة والفتوح وواقعة الجمل والفتنة وهناك هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي المتوفى سنة 200 واربعة وأيضا هذا الرجل متهم في أخباره وصدقه وهناك الواقدي المتوفى 207 الواقدي محمد ابن عمر الواقدي وهو أيضا متهم تجد إن معظم الناس اللي يكلموا في الأخبار وما إلى ذلك متهمون ومن كتبه أخبار مكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم والسقيفة وسيرة أبي بكر إلى أن نصل إلى نصر ابن مزاحم المتوفى سنة 213 هجرية وله أيضا الجمل وصفين ومقتل الحسين ومقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وتشعر في هذه الكتب أنه ليست فيها منهجية يأتي بالأخبار ويحشدها من غير أن يكون له أي منهج يأتي مثلا بخبر عن عثمان وبعد خبر عن, مثلا عن علي ويرجع تانا لعثمان ويرجع تانا لعلي فليست هناك منهجية في التصنيف الأول لكتابة التاريخ والسيره إلى أن نصل إلى مرحلة أكثر مضجا وهي المرحلة الموجودة في القرن الثالث الهجري وعندنا تاريخ خليثة بن خياط المتوفى 240 هجرية وهو تاريخ قوي وجيد وهو مضبوع وعندنا أيضا تاريخ اليعقوبي وعندنا أيضا تاريخ الطبري المتوفى 310 وذلك يعتبر قمة ما كتبه المؤرخون القدامى 310 أي في القرن الثالث والرابع الهجريين وهناك ملحوظة مهمة جدا أن كل هذه المصنفات كانت تعتمد على الاسناد كلها كانت أخبار مسنبة يعني أنت لو رجعت لتاريخ الطواري تجد أن أخبار كلها مسنبة حدثني فلان عن فلان عن فلان ولو نخلت تاريخ الطبر ودي مسألة خطيره جدا ومثل أيضا تاريخ ابن إسحاق ستجد شيئا كثيرا لا يصح شيئا كثيرا لا يصح وهذا الذي لا يصح هو الذي وقف عليه المسشرقون والمنصرون وعداء الملة أخذوه وتلقفوه وأخذوا يدرسوه وكتبوا تاريخ المسلمين من هذه الأحداث غير الصحيح وإن تعجب فاعجب من هؤلاء المسلمين الذين يتلقفون تاريخهم من أعدائهم أمر عجيب جدا إذا عدوك تاخد تاريخ آبائك وأجدادك من عدوك ده منتهى العجب منتهى العجب والمسشرقون إخوتي هم صنيعه هم صنيعته الكنيسه يعني الفكر الاستشراقي خرج من الكنيسه الكنيسه الاوروبيه والمستعمرون قبل ان يهجموا على ارض الاسلام ارسلوا علماء من المستشرقين فجابوا ديار الاسلام وقطعوها قطعوها مشوا فيها كثيرا فدرسوا عادات البلاد ولغات البلاد ولهجات البلاد وتاريخ البلاد وأمثال البلاد وأخلاق البلاد وطوائع البلاد وجغرافية البلاد ونباتات البلاد وطيور البلاد وحيوانات البلاد وأنواع البلاد دارسوا كل شيء وعندما تجد مستشرق يكتب فيه مثلا النباتات في مصر ما شاء الله تنس علماء ولو مهتمام بالنبات حتى مش بلدهم لا لا تظن انه يفعل ذلك خدمة للعلم عندما يكتب عن العادات الاجتماعية في مصر لا تظن انه رجل اجتماعي ورجل دارس للعادات والتقاليد بحيادية وموضوعية ابدا تبيدرس كل هذه الدراسات لكي تاذب هذه الدراسات لصانعي القرار السياسي والعسكري انتبهوا لهذه المساله ولذلك اول بذره من بذور الاستشراق ظهرت يا اخواني في مكانين فين ظهرت في روما اثنين ظهرت في الاندلس بعد سقوطها اول ما الاندلس الفرنجة اسسوا مدارس لدراسة الاسلام مدارس لدراسه الاسلام اللغة العربية والدراسات الاسلاميه والدراسات التاريخية والدراسات اللغوية فدرسوا اللغة العربية وتفننوا فيها وسخرجوا المقطوطات المتعلقة باللغة فنشروها ودرسوها بعض درسوا الدراسات الإسلامية درسوا التفسير ودرسوا الصلفق ودرسوا الناسخ والمنسوخ وعلوم القرآن وعلوم السنة درسوا هذا يترى هل درسوا هذه العلوم من أجل حب العلم؟ او من أجل معرفة ثقافة المسلمين حبا في الإسلام أبدا وإنما درسوا هذا جميعا ليعرف كيف يؤثروا على عقلية المسلمين كيف يتسنى لهم قبل أن يأتي الجيش العرامرم الهادر أن يهدوا عقول المسلمين ويقضوا على قلوبهم. الإنسان قوته في ثلاث حاجات في قلبه وعقله ولسانه دقوة الإنسان في قلبه وعقله ولسانه وقديما قالوا إنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه بقلبه ولسانه طيب اللسان تابع للقلب فإذا كان القلب صلا قويا كان اللسان أيضا منطلقا ذربا والعكس بالعكس بد من تخريب عقول المسلمين وقلوب المسلمين لما يكون المسلمين امه لا هي لا هفة. ليس لها من هدف ترن إليه ولا من شيء تنشده إلا العيش عاوزين يعيشوا بس نعيش سبحان الله نعيش ونأكل العيش هذا هو المطلوب الأسمى للأمة فين عزاز الملة ورفعة الشرع فين لتكون كلمة الله العليا أين الولاء أين البراء أين تقويه الاواصر الاجتماعية أين الإيثار أين الإيثار تهناك أغنياء هنا في مصر الأغنياء دولت لو فارتوا فلسهم يخلوا الفقراء في مصر مليونيرات لو فارتوا يخل الفقراء في مصر مليونيرات ومع ذلك نرى الإزدحام الجبار على وما وميلا ذلك لو أخرج الناس زكوات الأموال لساعدة الأمة بلاش الصدقات بلاش الهبات والهدايا لو أخرج الناس زكاة أموالهم لساعدة الأمة محمد حسين هيكا له كتاب بيتكلم عن الاقتصاد في مصر وهو رسالة صغيرة كانت مطبوعة تبع مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية لما قرأت عامل إحصائية بأصحاب المليون هنا في مصر الكلام ده منذ حوالي 15 سنة أنا جبت الآلة الحزبة علشان أجمع الأرقام الآلة الحزبة عجزت أن تجمع الأرقام الآلة الحزبة عجزت نتيج تجمع الأرقام أرقام فلكية. تم تمصانع المرسيدس بنز في ألمانيا بتصنع سيارات بالطلب لأهل مصر أعلى نسبة سيارات مرسيدس بنز على مستوى العالم موجودة فين؟ في مصر تفي هناك سيارة مرسيدس ب مليون و 600 ألف جنيه ها؟ بيسموها الغواص <تصفيق> 2 مليون و ألف جنيه تصور يعني إذا يفتح مصنع وانشغل فيه جميلة بن قاد اشتغلوا ويكسبهم ويتجوزوا ويفتحوا بيوتهم ما شاء الله بثمن ايه عربيه واحد اذا بلدنا مليئة بالخيرات ولكن لا يرادوا لأهلها أن يعيشوا في رخاء فانتبه لذلك الأمر فانتبه لذلك الأمر فالمقصود من ذلك كله إن المساشرقين عندما أتوا إلى ديارنا لم يأتوا بنوايا حسنة وإنما أتوا يريدون اجتثاث هذه الأمة والإستطالة عليها عاوزين الأمة دي يمحوها تماما لأن هناك حلقات أول حلقة من حلقات الصراع الحروب الصليبية الحروب الصليبية فشلت الحروب الصليبية وانتهت بانتحار الحروب الصليبية كل الصليبين اندحوا وتهزموا وتأثروا والحمد لله المنصورة يعني لازلنا بنحتفل قصر الويس الحمد لله انه يعني متذكر المسألة دي ده أمر موجود طيب لما انكسرت الحروب الصليبية عملهم ايه خلاص يبقى نبدأ حربا اخرى ويا الحروب العلميه الفكرية الثقافيه الاجتماعيه إذا لابد ان احنا نفسر على الناس فكرهم وعقيدتهم ودماغهم وقلبهم احنا مش عاوزين يخرجوا من الاسلام فاحنا عاوزينهم معامل الاسلام تهتز عندهم يبقى مسلم مش مسلم لا يحب الاسلام يبقى اسمه بس مسلم لكن علاقته بالاسلام علاقه ايه علاقه رسميه شكليه اسمية فقط لا يحمل قضية ولا هدف ولا هم ليست عنده همة وليست عنده قوة ولا جلد أبداً, أبدا يكون عايش كده وخلاص وبالفعل بدأ يخططون لهذا الأمر تخطيطا قويا وأفضل من خدمهم في ذلكهم المستشرقون هناك كتاب خطر جدا لأستاذ الجيل الأستاذ شاكر محمود شاكر اسمه المتنبي صدر هذا الكتاب بمقدمة رائقه وهذه المقدمة تكلم فيها عن الثقافة في بلاد الإسلام ومستقبل هذه الثقافة وأن هذا المستقبل ينبغي أن يغير لأن هذه الثقافة الموجودة حصادها مر بد أن تغير من جديد تكلم في ذلك عن المدارس الفكرية وتكلم عن الاستشراق وخطورة الاستشراق وبيّن آفات الاستشراق بل وبيّن جهل المستشرقين جهل المسشرقين إذن دونت السيرة وهناك مدارس لتدوين السيرة والتاريخ في مصر والشام والعراق والحجاز وهنا وهناك ولكن كانت هناك ملحوظة خطيرة جدا هذه الملحوظة رصدها بعض المتقدمين رصدها بعض المقدمين كالمؤرخ الاجتماعي المشهور ابن خلدون لا ينبغي أن تسلم بكل ما تقرأ ليس كل ما تقرأ هو صحيح كتب التاريخ والسير والمغازي والأخبار والقصص وما إلى ذلك الأصل فيها أن أنت ما تقبلش أخبارها ولكن مر عليها مر الكرام فإن ثبت صحة الخبر فاستمسك به والتزم وإلا فلا تبالي لأن كثيرا من هذه الأخبار كما سأذكر إن شاء الله في الدرس المقبل كثير إن شاء الله كثيرا من هذه الأخبار يعتورها الضعف والسقم لكن أن تسألني فتقول طب إذا كان يعتورها السقم والضعف فلماذا ذكرها أصحابها قلت لكم من قبل أن من أسند فقد أحالك. بيقول ابن خلدون عن إن كتب التاريخ الإسلامي مليئة بالأساطير والأشياء غير الصحيحة وغير الثابته وينبغي للمؤرخ أن يدقق وهذا التدقيق لم يعنى به المؤرخون الأول التدقيق لم يعنى به المؤرخون الأول بيقول وإن فحولة فحول جمع فحل والفحل هو القوي في بابه المتضلع في فنه وإن فحول المؤرخين في الإسلام هذا الكلام موجود في مقدمة ابن خلدون في أولها أول ما تفتح كذا تتلاف وش صفر أربعة وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها الاستيعاب مش معناه الفهم ولكن الاستيعاب معناه اللي الحصر استوعاب شيء اي حصره يعني المؤرخين القدامة المسلمين كل هموم لما يجمعوا الايه كل الاخبار طاقه تحت ايديه كل اللي يعرفوه سواء قرؤوه سمعوه يقوم كتبينه ويجمعوه وان فحول المؤرخين في الاسلام قد استوعبوا اخبار الايام وجمعوها والأيام المقصود بها الإيه؟ الأحداث الأحداث المؤثرة فكل حدث مؤثر كغزو أو معركة أو ما إلى ذلك يسمى إيه؟ يوم لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة الحديث صحيح مسلم يوم بعاث عندما حدث قتال بين, إيه؟ بين الأوس والخزرج قبل الإسلام أو قبل الهجرة بنحو من خمس سنوات وإن فحود المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوها وخلفها المتطفلون بذسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوها كان الأخبار التي جمعها المتقدمون دون تدقيق هناك بعض المغرضين هاجموا على الأخبار ديك وحرفوا فيها أشياء كثيرة جدا وخلف الشيء إذا أتى بعدهم وخلفها المتطفلون بدسائس من الباطل وهم فيها وابتدعوها وزخارف من الروايات مضاعفة وضعوها واختفى ذلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوها وأودوها إلينا كما سمعوها الناس بعد منهم أخذوا الأخبار الضعيفة اللي فيها كثير من الخط ونقلوها لمن بعدهم حتى وصلت إلينا ولم يلاحظوا للمتقدمين وللذين ناقلوا عنهم ولا الذين اندسوا عليهم الغيط, الغيط يومنا هذا ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها في التدقيق ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوها يعني لم يجتهدوا في تحقيق الأخبار وتطبيق المنهج الحديثي على مرويات التاريخ حتى يوضحوا الصحيح من السقيم ما كانش هناك لا تحرير ولا تحقيق في كتابة السيرة ولا في نقل السيرة هذا كلام ابن خلدون وخلدون متوفى سنة 808 هجرية 808 هجرية يعني من علماء القرن الثامن والتاسع الهجريين الكلام ده راجل بيقول هذا الكلام في القرن الثامن الهجري في القرن الثاني والتاسع الهجري بيقول هذا الكلام بيقول ولا رفضت الرهات الاحاديث ولا دفعوها فالتحقيق قليل التحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب كليل يعني تنقيح الطرف معناه اللي, اللي هو طرف العين أي ما تلحظ به الشيء فالإنسان لما بيدقق في الحاجة يضرب يوصلها كويس لكن لما بوصلها مرة كده ممكن ما تدققش فيه فالمؤرخون كان حالهم كمن يطرف بعينه بكلل ليس بذقة والغلط والغلط والوهم نسيم للأخبار وخليل أوهم كثيرة جدا أوهم كثيرة وأغلاط كثيرة جدا والتقليد عريق في الآدميين وسليل أنت من ابن نجاري الطبري كلام ده موجود في تاريخ الطبري ما خلاص تقليد تكلام ده ذكره مثلا البلاذري في فتوح البلدان تكلام ده ذكره مثلا الواقذ في فتوح الشام لا. لأن هؤلاء جميعا لم يراعوا منهج التحرير والتحقيق والتقليد عريق في الآدميين وسليل والتطفل على الفنون عريض طويل إلى آخر ما ذكر كل السمات التي ذكرها بن خلدون كان مصيبا فيها التاريخ الإسلامي لم تجر عليه منهجية تحرر فيها وتحقق ولا دقق فيه وخبر بل نقل إلينا بالمصرح البلدي بالشروة عارفين الشروة اللي بتيجي من سوء الجملة كله على بعض لم يجد التاريخ الإسلامي من ينقحه زي الراجل بيبيع طماطم يخلي الطماطم أم أثنين جنوب حتى الوحدة وم أثنين جنوب والمفعصة واحدة والمخرمة الوحدة والهترمة للفراخ الوحدة ما حد عمل كده في التاريخ وبالتالي هاجم علينا المسشرقون من خلال كتبنا نحن المسشرقون علي الإسلام وجدوا مادة سائغ في التاريخ والأخبار ها وقال لك كتبكم هي الكتب بتاعدكم فيها الأخبار دي فيجد المسلم نفسه كليلاً أمام هذه الهجمة المستعرة ماذا يقول وهذا الكلام بالفعل في كتبنا مذبور وفي صحائفنا مسطور. ماذا يقول ماذا يصنع فلا يقبل شيئا إلا أن يسلم لما يسمع كل الذين صنفوا في التاريخ في المؤسسات الأكاديمية والمدارس العلمية كلهم بلا استثناء إلا من رحم الله متأثرون بما نهج المستشرقين في كتابة التاريخ كتاب لعل أو لكم من قبل إليه إن صاحبه له اتجاه معين ناصري أسم الصحابة لثلاث أقسام ديمقراطيين وياسريين ووسط الديمقراطيين دولة اللي بيمثلوا الطبقة ال مالية طبقة الطرف والغنى زي مين بقى زي, زي زمير بن العوام وطلحه بن عبيد الله وعثمان بن عفان مثلا طب مين بقى اليساريين اللي هم الطبقة الـ الـ البروتولاريليا بتاعتهم دي طبقة الكاديحة الغلبانة بتاعتهم دي زي مين صهيب وابو ذر وعمار وسلمان وبلاد دول بقى اللي الغلاب طبقه الغلاب يبقى طبقه الفقراء اليساريين طبقه طب والطبقه بقى طبقه الوسط اللي هما بقى ايه بيرضوا دول ويرضوا دول اللي هما مين بقى زي ابو بكر عمر وقال لك ان سبب مقتل عمر بن الخطاب مش قتلوا الغلام الفارسي أبو الألوء المجوس لا فاللي سبب مقتل عمر بن الخطاب هو الصراع الطبقي بين الصحاب بين طبقة رأس مالية والطبقة الكاذحة فأراد عمر بن الخطاب إن هو يأخذ حقوق الفقراء من الطبقة المستكبرة اللي هي الطبقة الرأس مالية ولذلك اجتهدت هذه الطبقة في تجنيد أبو الألوء المجوسي لقتل مين؟ عمر ابن خطاب هذا كلام عجب جدا انظرهم تفسير التاريخ من منظور ماذا من منظور حزبي طبقي عفن وتعالى الصحابة ان يكون بعضهم رأس ماليا تابعا لامريكا او ان يكون بعضهم يساريا تابعا لروسيا ابدا وبعضهم منظمة عدم انحياز تبع الهند وما إلى ذلك ينفع كلام ده؟ يعني نظريات الحديث الحزبية العفنة تطبق على خيرة البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن تاريخ ده أصبح طالق مباح اللي عاوز يبرطع يبرطع ما ينفعش واحد تاني كتاب وهذا الكتاب يدرس مخازي عثمان اتهم عثمان إنه ضعيف وإنه هو بتاع نساء وبيحب الفلوس والانتشر في عهد عثمان شرب الخمور والقيان والمغاني وان سبب مقتل عثمان هو غيرة هذا النفر على الإسلام الله يعني الخوارج لما قتل عثمان بسبب غيرته مع الإسلام لأن عثمان فر فر أباح الغناء وأباح الخمور وبيبحتر الفلوس وعنده سفه نفس الكلام ده يقولك عنده كان سفيه عثمان كان سفيهم طأط خمس خرج إفريقيا المين لمروان بن الحكم يبى سفه ولا من سفه يبى سفه إن أبو ذر لما عدبه نفاه إلى الرّبذا وضارب بالصياط لغاية لما فتى معدته وانطلقت واندلقت أمعاء حتى مات أبو ذر يبى ده خيم فهذا خليفة ويدرس هذا الكلام وكان مكتوب مكتوب كلام عجب جدا وهذا كل كذب وغير صحيح هذا كل كذب وغير صحيح إذا من الخطورة بمكان أن يدرس التاريخ دون أن يحقق وأن يدرس التاريخ لكي تطبق عليه نظارات ضيقة عفنة ما أنزل الله بها من سلطان ولذلك كان لابد أن تكون لنا منهجية علمية سديدة لدراسة التاريخ يا ترى ما هذه المنهجية ده إن شاء الله تعرفوه في الدرس القادم إن شاء الله عشان بقى أن كده الدرس القادم إن شاء الله ما هي المنهجية التي نختارها ونرتضيها لدراسة التاريخ وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم